فإذا انسلخ لشهر الْحُرُمُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم واحفروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنَّ حَدًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَخْرِجْهُ مَا لَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ فَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتادى قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتروا بآل فَإِنَّ اللَّهَ ثَمَنًا قَلِيلًا فَكُفُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ لَّهُ وَلَا غِنَمَهُ وَغَلَّائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينسهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهن نور اخراج الرسول وهم بداوكم وهم بداوكم اولما بغتنه تخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزين وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويدهر ويشفي صدور قوم المؤمنين ويدهر غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم الحكيم ام حسبتم ان تقوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولن يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجب الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون انما المؤمنون من يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقيمون الصلاه واقاتون الصلاه وياتون الزكاه ولم يخش الا الله فتعسا ولم يخش الا الله فتعسا اولئك أن يكونوا من المهتدين